116. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 117. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطوم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم 114. إن صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 115. ذق إنك أنت العزيز الكريم 116. إن هذا ما كنتم به تمترون 117. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبعق متقادلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى